بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ما زلنا مع كتاب مختصر في العقيدة لستاذ الدكتور خالد المشيقح حفظه الله تبارك وتعالى وصلنا إلى الفصل الرابع قال حفظه الله تبارك وتعالى الفصل الرابع الاعتماد على الأسباب وستوى في اللغة الحبل ومنه قوله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء وهو أيضا كل شيء يتوصل به إلى غيره قال مطلب الأول أقسام الناس في الأسباب قال انقسم الناس في إثباث الأسباب وتأثيرها إلى ثلاث أقسام طرفان ووسط القسم الأول القائلون بأن الأسباب لا حقيقة لها وان ما يعتقد أنه مسبب أو مسبب عنها فهو حادث عندها لا بها وأنها فعل الله وحده ولا يضاف فعله إلى سببه وهذا يعني منافي للعقل منافي للواقع وإذا ضربت زجاجا بحجر ماذا يفعل الحجر بالزجاج يكسره هم يقول ما كسره والحجر ما كسر الزجاج كيف أنا رميت الزجاج بالحجر فانكسر كيف ما كسر نقول لا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 ولذلك الله تبارك قال وعدوا لهم استطعتم من قوة فقاتل في سبيل الله لا تكلفوا إلا نفسك أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة هذه أسباب فأبدل السبب الله يأمر بمذلي تزوجوا الودودة الولود فإني مكاثر بكم الأم لا يورد ممرضا على مصح فر من المجدون فرارك كل هذه فيها إثبات إثبات الأسباب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 وهكذا في كل شيء في كل شيء يبدل ثانيه يبذل السبب قال والاعراض عن الاسباب بالكليه قدح في الشرع الاعراض عن الأسباب بالكليه قدح في الشرع لا يلتفت الانسان الى الاسباب يهملها يهمل الاسباب ما يتعاطى الاسباب ما يتعاطى الاسباب مثل الآن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 لسفركم وكيف تزود هذا فهم خاطئ فالمهم إذن أن الأخذ بالأسباب مشروع وهو من حقيقة التوكل من حقيقة توكل الأخذ بالأسباب يقول إذا تبين أن إثبات الأسباب وفق الشرف هي لا تنافي التوكل ومن الأدلة لهذا الحكم أولا الشريعة كلها من أولها إلى آخرها دليل فإنها أجل سلب لأجل مسبب يعني الآن دخول الجنة ودخول النار بماذا بفعل الأسباب بفعل الطاعات تدخل الجنة بفعل المعاصي يدخل الإنسان النار هذا الله يجاك من النار هذه أسباب دخول الجنة وإذاك الله تعالى لما ذكر دخول الجنة دخل النار قال بما كنتم تعملون فهذه أسباب دخول الجنة وأسباب دخول النار الأسباب التي يفعلها الإنسان قال ثانيا الأوامر القرآنية بأخذ الأسباب خذوا حذركم فانفروا ثباتا او انفروا جميعا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم صاف فلتقم طائفة معك طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم هذا كلهم باب أخذ أيش الأخذ بالأسباب وكذلك قول الله وعدوا لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخيل أخذ الأسباب بذل الأسباب الشريعة تأمر بهذا الأمر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 يذهب اتجاه اليمن ولا يذهب اتجاه المدينة ويبقى في غار ثور ثلاثة أيام ويأمر أسماء أن تأتيهم بالطعام ويأمر عبد الرحمن بكر أن يأتيهم بالأخبار كل هذه أسباب بذلها النبي صلى الله عليه وسلم حين هجرته ثالثا يقول الأدلة التي فيها الحث على طلب الرزق كقوله تعالى وابتغوا فضل الله هو الذي جعلكم الأرض دلونا فامشوا في مناكبه وكل من رزقه فسعوا فيها كل هذه أسباب لتحصيل الرزق الإنسان يبذلها الإنسان يبذلها ليحصل رزقه نعم الرزق ال ال هذا لا ينافي طبعا المكتوب والقدر بذل السب لا ينافي القدر لأن القدر الذي كتبه الله كما, قال الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت صحف المكتوب سيحدث فالأخف أنا هذا المثال أضربه مرات أن يثلون أن أخوين قال أحدهم عن الآخر رزقي يأتيني ولو لم ابذل أي سبب وقال الآخر لابد أن تبذل السبب حتى تحصل رزقك قال أبدا إذا كتب الله لي الرزق سيأتيني الرزق بذلت السبب أو لم أبدله. والثاني يقول له أبدا لا تحصل رزقك حتى تبذل السبب اختلف على رأيين المهم أنه قام الذي يقول ببذل الاسواق قال لأخي أجلس في محلك حتى يأتيك رزقك وأنا أذهب أسترزق الله تبارك وتعالى يعني يسخر منه فخرج يطلب الرزق وهذا جلس في محله الذي خرج وجد تفاحه قد سقطت من شجرة أصانها إلى خارج المزرعة فاخذ التفاحه ليأكلها ثم تذكر أخاه الذي قال هذا الحين يموت وهو ما أكل شيء بسبب الناس يقول رزقي ياتيني فأشفق على أخي فرجع البيت وألقى إليه التفاحة. قال خذ. قال ما هذا؟ قال تفاحه قال كيف؟ قال شوف لو لم أسعى لم أحصل هذه التفاحة. أبد أن تسعى. قالي بس من الذي أكل؟ قال أنا الذي أكلت. <تصفيق> رزقي أتاني <تصفيق> واضح تقول من الذي أكل أنا الذي أكلت رزقي قد أتاني فهنا لو قال قال أيهما قوله أصح الذي خرج أو الذي هذا الثاني صحيح كلامه قال رزقي أتاني وأنا ما تحركت أتاني جبت لي ثقف عليك يقول له. طيب الصحيح أنه كلاهما محق من جانب ومخطئ من جانب. يعني كلاهما محكم من جانب اللي كتبه الله سيأتيك قطعا الآن ترون أنتم إنسان وهو في بطن أمي حمل حمل ما ولد يموت أبوه صلى لا ويكون أبوه موسرا فوارث وهو في بطن أمه بس ينتظر هل هو ذكر أو أنت إذا ذكر أخذ حظ أنتين وإذا كان أنت أخذ حظة حظا واحدا فهو وارث وهو في بطن أمه كما يقول ولد وفي يده ملعقه من ذهب طيب فيولد يقول في حسابك خمس ملايين ما شخص ما بذلت شيئا رزق رزقك مكتوب وأنت في بطنه حق. هذا حق طيب إذا ما الفرق بين الذي خرج لطلب الاسباب والذي جلس لن يطلب الاصل الفرق في الأجر كلاهما سياتيه رزقه لأن الرزق مكتوب وأنت في بطن أمك رفعت الأقلام وجفة الصحف إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمي أربعين يوما ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتبي اربع بكتبي أجلي ورزقه وعمله وشقي رزقك مكتوب وانت في بطن أمك والله سبحانه وتعالى يعني كتب مقادير الخلائق قبل خلق الثماء وتعالى بخمسين ألف سنة كما جاء في الحديث في الصيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الخلاائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فكل شيء مكتوب قطعا لكن الذي يسعى لتحصيل المكتوب يؤجر والذي لا يسعى لتحصيل المكتوب لا يؤجر وفي النهاية كلاهما سيحصل ما كتب الله له سبحانه وتعالى لكن الإشكال أنك لا تدري ماذا كتب الله لك ما تدري ما وهذا ينافي العقل هذا هنا في العقل هذا الذي جلس في بيته وقال سيأتيه رزقه هو صادق لكن هل كتب الله له رزقه قد يموت في مكانه وغدكم كذا فياثم ويموت في مكانه كالذي يسافر مثلا يقال له هناك طريقان الى مكه شرفها الله هذا طريق معبد امن فيه اناس فيه شرطه فيه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 لكن هو لا يدري ماذا كتب الله لذلك الانسان يبذل الأسباب الصحيحة ثم يقول كتب الله لي فالقلط أن الأخذ بالأسباب أمر مطلوب قال أنواع الأسباب وحكم كل نوع النوع الأول الأسباب المشروعة سواء كانت واجبة أو مندوبة ويدخل تحتها وكافة الواجبات المندوبات الشرعية المندوبه اللي هي فعل الصلاة فعل الصيام هذه أسباب واجبة الصيام التطوع الصلاة التطوع الصدقات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 لكي تحسنكم من لباسه اثبته الشرع ان هذا اللباس يحصن يمنع الانسان واحيان اثبته الواقع اثبته الواقع ان الانسان اذا استظل عن الشمس مثلا ذهبت عنه ضربه الشمس مثلا لا اذا بضربه الشمس مثلا اذا اكل شبع اذا تداوى شفي هذا اثبته الواقع اثبته العقل فهذه أيضا أسباب معقولة وهي مثل العمل لتحصيل الرزق وما شابه ذلك من الأمور النوع الثلاث الاسباب مكروهة وهي من جنس الاسباب مباحة إلا أن الدليل الشرعي ورد بكراهتها قال كالاسترقاء والاكتواء يعني هذه الاسترقاء والاكتواء مثلا يعني كره الشرق النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي نهى عن الكي وقال آخر الدواء الكي آخر الدواء الكي ولما ذكر السبعين ألف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 خازر كان صغيرا او كذا باسناني اظن انتم بعضكم سوها ما <تصفيق> لما كنا صغارا بالاسنان هكذا انا ما سويتها لكن الربع اللي معي سووها قدامي يعني أنا ما كنت رايحه بال ولا شيء لكن ابي يقطع بحالده هكذا او يمصه مصع يقطع الرقبه عن الراس عن الجسد ف... فهنا ال... هذا السن والظفر مع انه فعلا سبب لموته لكن سبب محرم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان وتعذيب الاحياء بالنار يصيبه العذاب لكنه محرم قتل بالنار محرم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله لا تعذبوا بعذاب الله او لا يعذبوا بالنار الا الله كما في تاثير رايه اخرى قال الا ان الشرع ورد بتحريمها ومنها سؤال الناس اموالهم مع الفتايه انسان اذا طلب من الناس فلوس ياخذ تعطون الناس لكن محرم يستغني يستغني في بعض المتسولين عندهم ايش اموال كثيرة اخذها من التسول يستغني اذا هذا سبب لتحصيله لكن سبب ايش محرم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال رجل يسال الناس حتى ياتي يوم القيامه وليس في وجهه مسعه لحم يعني ما في حياه نزع الحياة من وجهي كله قلوا الله قال فهو سبب لتحصيل المال وهو محرم وهذا النوع قادح في التوكل منه ما هو الشرك ومنه ما ليس شركا النوع الخامس الأسباب الموهومة وهو ثلاثه اقسام قسم الأول الشرك الأكبر كعباده الأصنام فالمشركون قالوا ما نعبدهم إلا ليقربوني الله زلفة سبب كذب هذا هذا سبب شركي هي لا تقربوا الى الله زلفا. وهي توقع الإنسان في الشرك والعياذ بالله قال فاتخذوها سبب اللقوب من الله ومنها دعاء الأموات والاستغاثة بهم هذا لم يجعله الله سبب وليس بسبب والأموات لا يسمعون الموتى الموتى لا يسمعون الناس ولا يردون عليهم ولا يستجيبون دعاءهم ابدا طيب إنك لا تسمع الموتى لا يسمعون ابدا وكذلك من دعاهم من دون الله تبارك وتعالى واتخذهم سببا هذا الشرك بالله تبارك وتعالى قال القسم الثاني ما كان شركا أصغر نصا أو قياسا كالتطير والاستقصام بالأزلام والعرافة والكهانة والتنجيم وغيرها مما يدعي أصحابه علم الغيب وصلتها والتماء وغيرها كثير بشرط أن تصل إلى حد الشرك الأكبر هذه الأشياء التطير له بالأشياء والاستسقاء بالأزلام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 فقال إِنْ استقسم بالازلام ابدا يعني لم يستقسم بالأزلام يكذبون عليه صلوات ربي وسلامه عليه هذا استقسم بالازلام العرافة هو من يدعي معرفة الغيب العرافة هو الذي يدعي معرفة الغيب والكهانة والتنجيم كلها شيء واحد هذه يعني متقاربة العرافة والكهانة والتنجيم هذه كلها شيء واحد وهي الادعاء هذا يدعي من النجوم بالرؤية النجوم ماذا سيحدث في المستقبل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 على قولين هنا قول الأول أنه يدخل في الشرك وأنه حرام لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك قالوا فلا تجوز أصلا هذه طيب ومن تعلق تميمة فلا أتم الله له يد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمه فلا أتم الله له فقال لا تجوز والبعض قال تجوز إذا كانت يعني ايات من القرآن أما إذا كان طبعا كلام غير مفهوم وهذا هذا من السحر والشعوذة. لكن نتكلم عن آيات قرآنية قالوا إذا كانت آيات قرآنية فلا بأس بذلك فلا بأس لان القرآن ما يتشافى به. فقالوا بجواز ذلك واستدلوا على أنها أو أن ابن عمر بن العاص، عبد الله بن عمر بن العاص كان يعلق آيات القرآن على رقبة الأطفال حتى يحفظوا القرآن وكذا فيعلق عليهم الآيات حتى يحفظوها ويكرروها كذا. فاكثر اهل العلم على كراهه ذلك او لعموم النصوص ان الرقى والتمائم و الشرك ثانيا ان هذه الايات قد تمتهن من الاطفال خاصه طيب الامر الثالث من هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا امر به وانما هذا اجتهاد من عبد الله بن عمرو بن العاص فلذلك الاصل المنع من هذه وهذا هو الاقرب هو المنع من هذه وانها لا تجوز لا يجوز تعليقها اما ما يعلق على اليد الان تشوفون بعض النحاس وغيره يعلق على اليد وغيره يعني هل هذا جائز او لا هذه ترجع الى الطبيب المختص يعني اذا ثبت طبيا انها سبب فتجوز واذا لم يثبت طبيا انها سبب فلا تجوز لأن الاصل انها لا تجوز تعليق هذه الأشياء الأصوفية أنها لا تجوز والنبي صلى الله عليه وسلم رجل علق خيطا قال ما هذا أقل من الواهنة قال ما تزيدك كإلا واهنة هذه الواهنة تزيدك. هذه تزيد تعتمد عليها تهتم بها وك تزيد كواهنة فيرجع فال... فيها إذا بالقضب وأنا حقيقة جلست مع مجموعة من الأطباء في وقت واحد فسألتهم عن هذه الإسوارة هل هذه فعلا يعني فيها علاس حقيقي أو مجرد وهم فأحد الأطباء قال علاج حقيقي وإذا تجدها غير مغلقة مفتوحة من جانب هذه تنظم الكهرباء في الجسم وهي سبب حقيقي يعني للعلاج طيب ورد عليه طيب اخر قال غير صحيح هذا الكلام ما في أي دليل طبي وإنما يدعيه بعض الأطباء لكن عطني بحث علمي قال بهذا الكلام أو يعني حقيقة علمية من مركز معروف قال هذا هذا بيعنوا بصدليات بس على الناس هكذا وصحيح يقوله بعض الأطباء لكن كل الذين يقولون يقولون باب التجربة وليس من باب الحقيقة العلمية وإنما التجربة هذا البسه وصار زين وهذا البسه وصار زين وهذا جرب هذا جربه جرب قال والله ممتاز ما شاء الله قال خلاصت فيقول لكن حقيقة علمية ما تبي فسكت الآخر حقيقة يعني.